Le, le, le. Oba! شفتو غمضت عيني وغنيت يا ليل يا عين يا عين يا ليل خايف يوم شفتو غمضت عيني يوم عيني يوم عيني وغنيت يا يا عين خايف You're mm -hmm. Løb إلو أحنا صحيح هو أحنا صحيح عارفين أمر اللي أحب.